غير ا ل موسوعه ل ي م و ل النابلسي للعلوم الاسلاميه إ ن س ن أنا ق ن ه ن نطفة فإذا هو خ ص م وضرب لنا مثلا ل ونسي خ قال ق من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أ ن ش ا ه ا أ و ل م ر ة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر من خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح موسوعه ن الرحيم النابلسي ت صراط للعلوم الاسلاميه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 و أ ب ص موسوعه ف ي ا و ن س ب ح ا ن ر ب ك رب ا ل ع ع ز ة م س ي للعلوم ا الاسلاميه ل